119. بل كَمَا بآية كما مَا الأولون 110. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون 111. وما 112. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 113. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثَُّ صَدَقُ نَاهُم الوعْدَ فَأَن جَينَاهُ وَمَنَّ شَاء وَأَهكن المُسِفين لََدِ أَن زَلنَا إلَيكُم كِتابَابًَا فِيهِذِكُركُمْ أَفَلَا تَعْثِلون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 تَ جَعَنَاهُ حَصيدًا خمِدينين وَمَا خَلَقَُ السَّمَا أَوَ الأرَّّ وَماَا بَينَهُ مَا ل عبين لَْ أَرَدنَاأَن التَّخِذَ لَهُ وََّتَّقَضْنهُ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 112. يسبحون الليل والنهار لا يفترون 113. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون 114. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسَأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ 117. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي 118. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون 119. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 119. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 110. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ